Sabra ya nafsi, sabra ya nafsi, ma'anallah Wa rehaabu al-shami, wa rehaabu al-shami, sabra khataha Sabra ya nafsi, sabra ya nafsi, ma'anallah Wa الشام ورحاب الشامي صرخت صورا فطريقي صورا فطريقي من نيران والحور تناديه والحور تناديه بالدوان أتذكر لما تكيما فبكيت علي قلت يا ولدي لا تكوي كبدي تبتلون ذكرا ولا شوا فخرجت لأني أبصر في زماني كفرا تسلط في الأجواء. فحملت سلاحي ورفعت لواي ومضيت قاتل في الأعداء في الجنة أشد في الجنة أشد ووردو أحد ووردو أحد واتي الآيات وما